القرى شيخ أبو العنين شعي شعرت علينا ما تسرى من صور إبراهيم والشمس والعلق. ترجمة نانسي قنقر تحيتهم في Zo, één. Of oh. ich irgendwo unten und wie es ¡Gracias! What Why No. I'm... Uh -huh. وَالْقَمَرِ قد أسلح من ذكها وقد خاب من بسها كلبت تمود بطر خلق. خلق الانسان مثل